أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قم أغير I'm <laughs> ورفاب الضك إن ربك أنت بسم الله الرحمن Tämä on ma. En alamman alam na langina o ti la lagi No Mitä uh, se uh. ولا قدر من كم 广播剧场 ja